122-إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 123-ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم 124-ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما 129- يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون 129- في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون 120- وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون 121- ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون